وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا ومن قتل مؤمنا خطأا فتحذير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله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 مقالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما يا ايها الذين امنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى عليكم السلام لست مؤمنا تبتون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغاني كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيراً